أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وفر الله لنا ولكم ولالمسلمين. يقول هذا السائل هل نزع شيء أو تقشير شيء من الجلد من جلد الشفتين أو جلد جرح ما وأنا محرم داخل في المحظورات؟ إذا كان في في الإنسان يعني جلد ميت. طائح ويلتصق بجسم قليل منه أو أيضا ضفر منكسر وطرف منه بارز أو نحو ذلك فمثل هذا لا يضر مثل هذا لا يضر بإذن الله سبحانه وتعالى نعم صلى الله عليكم يقول هل المواضبة على غسل الأعضاء ثلاث مرات أفضل من التنوع أو من التنويع بحيث يغسل الأعضاء احيانا مرة واحيانا مرتين وأخرى ثلاث السنه جاءت بذلك كله لكن الأكمل الأكمل هو أن يغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا هذا هو الأكمل فإن فعل الأكمل فلا شك أن الثواب أعظم وإذا فعل مرتين مرتين له كفلين من الثواب وإذا فعل مرة مرة فهذا أقل ما يجزى في الوضوء نعم أحسن الله عليكم يقول لي والدتي وهي كبيرة في السن وقد حجت قبل ذلك وأريد أن أحج عنها برا بها علما بأني قد حججت عن والدي وهو متوفى فما الحكم في ذلك حجك عن والدتك وإن كانت قد حجت و وهي حية لكنها كبيرة كبيرة في السن لا تتمكن من الحج هذا من البر بالوالدة حجك عنها هذا من من البر بها فإن حججت عنها فهذا الحج من البر بها ويكون ثواب الحج لها وأنت مأجور على هذا البر والإحسان لوالدتك نعم. صلى الله عليكم يقول ماذا أفعل إذا كانت الخيمة التي أقيم فيها أيام التشريق خارجة عن الحدود خارجة عن الحدود أي حدود منى إذا كان الـ الـ إذا كانت منى قد امتلأت ولم يجد مكانا وسكن في هذا الخيام التي أقرب ما يكون إلى منى إلى فقد اتقى الله سبحانه وتعالى ما استطاع المهم أن يحرص على أن يكون مبيته في ميناء لكنه إذا كان لم يجد مكانا وأقام في الأقرب, الأقرب إلى ميناء فإنه قد اتقى الله سبحانه وتعالى ما استطاع ولا شيء عليه نعم أحسن الله يقول هناك من يقيم في المدينة ثمانية أيام حتى يتمكن من صلاة أربعين صلاة فيها فما حكم ذلك؟ هذا يفعله بعضهم استنادا إلى حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه باتفاق أهل المعرفة والدراية بحديثه عليه الصلاة والسلام غير صحيح ولا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يعمل به، وإنما يقيم المرء في المدينة ما تيسر له لا يحد ذلك بحد وكل ما زاد كلما زادت الإقامة والصلات في هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام زاد الثواب. أما أن تحصر بعدد معين من الأيام ثمانية أيام، وعدد معين من الصلوات أربعين صلاة، أربعين صلاة، فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، لا دليل على هذا العدد وهذا التقيد. بالثمانة الأيام او الأربعين صلاة لم يأتي ما يدل على ذلك وما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح نعم يسأل عن حكم لبس الحزام وفيه خيط نعم لبس الحزام امر لا حرج فيه إذا احتاج أن يلبس حزاما وكان أيضا في الحزام حاوية أو حافظة لنقوده وحاجته لا حرج في ذلك حتى وإن كان في هذا الحزام مخيطا أو خياطة فإن, فإن هذا لا يؤثر ومثله الحذاء والساعة كل هذا لا يؤثر نعم حسن الله ليكم يقول هل يجوز لمن نوى الإقامة في المدينة أقل من ثلاثة أيام أن يترك السنن الرواتب من أقام في المدينة أقل من ثلاثة أيام من قام في المدينة أقل من ثلاثة أيام، فهذا حكم حكم المسافر والسنة في المسافر ترك السنن الرواتب، ولكن باب باب, باب النوافل باب النوافل المطلقة مهيأ له، ومن أهل العلم من يرى في مثل مكة والمدينة ارتنام يعني فضيلة التضعيف في الأجر والتضعيف في الثواب المسجد المدينة بألف صلاة وهو يشمل الفرض والنفل ومكة بمئة ألف ويشمل الفرض والنفل فانه العلم يرى انه يصليها تحصيلا لهذا الثواب الله أعلم نعم حسن الله يقول هل يستحب التسبيح والاستغفار أثناء الدرس إذا كان لا يشغل كثيرا عن الدرس والموعظة الأصل في وقت الدرس أن يقبل المرء على الدرس بذهنه واستماعه وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فالدرس حتى يضبط ما يقال فيه و تمام الفائده ما يتحقق الا بحسن الاستماع وفي الحديث قال عليه الصلاه والسلام نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها سمع مقالتي فوعاها فحفظها فاداها كما سمعها فالدرس حتى يستفيد يحتاج الى ان يجمع ذهنه ويقبل ويحسن الاستماع حتى تتم له الفائده حتى تتم له الفائده وليعلم ان الدرس نفسه من ذكر الله وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنه فرتعوا قيل وما رياض الجنة قال حلق الذكر والمراد بحلق الذكر أي مجالس العلم وبيان الحلال والحرام وتوضيح الأحكام هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى ولهذا أحد السلف كان يلقي علما ويبين في مجلس الحلال والحرام فكان في المجلس شاب فقطع عليه الدرس قال سبحوا هللوا قولوا سبحان الله قولوا لا إله إلا الله فقال له يا هذا وما نحن فيه منذ اليوم هذا كله من ذكر الله مجالس العلم هذا من, من إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى من إقامة ذكر الله جل وعلا فينتهز فرصة وجوده في مجلس العلم وحلقة العلم ويجمع ذهنه على على الاستماع لتتم له الفائدة وتكمل بإذن الله نعم أحسن الله ليكم يقول هل يجوز التعليم العملي للصلاة نعم تعليم العملي للصلاة جائز وجاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالتعليم بالفعل للصلاة أو الطهارة كل ذلك جائز نعم الله عليكم يقول هل صحيح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج في الليل في أيام التشريق ويطوف ثم يرجع ويبيت في ميناء الله تعالى أعلم هل ثبت ذلك أو لم يثبت لا يحضرني في ذلك شيء نعم حسن الله عليكم يقول رجل ابتلي بعدم النهوض لصلاة الفجر ولا يجد حلاوة العبادة مع الرغم من مدارسة التوحيد فما نصيحتكم هذه مصيبة, هذه هذه مصيبة عظيمة مصيبة عظيمة أن يكون المرء بهذه الحال تثقل رأسه عن صلاة الفجر وهذه المصيبة يعني بسبب الوسائل الحديثة التي ساعدت كثير من الناس على السهر في الليل والتأخر في النوم أدى إلى تفريط كثير في صلاة الفجر في, في صلاة الفجر وثقل الرأس عن النهوب لها مع استعمال للمنبهات مع استعمال من المنبهات لكن المنبهات الأجهزة التي تنبه لكن سبب التأخر والسهر واللهو شام من هذا القبيل حتى مع المنبهات يذكر رأسه عن الصلاة هذه مصيبة عظيمة ويجب على المرء أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله وليتذكر أن أول ما يسأل عنه إذا وقف بين يدي الله الصلاة أول ما يسأل عنه فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا ردت هذه مصيبة عظيمة فليحذر المرء وليعتني بهذه الصلاة صلاه الفجر لأن مفتاح اليوم مثل ما, قال بعض مثل ما قال بعض السلف يومك مثل جملك يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره يقصد أنك إذا أمسكت اليوم من أول محافظة على صلاه الفجر في وقتها ذاكرا لله سلم لك يومك كله وحفظ لك يومك كله بإذن الله سبحانه وتعالى أما إذا ضاعت ال... ضاعت ال... الفجر فهذا ذبح لليوم بدون سكين هذا ذبح لليوم بدون سكين إذا فوت الفجر ضيع رأس, ال... رأس اليوم يدخل اليوم ب... بلا رأس الرأس ضاع هذه خسارة عظيمة جدا فالحاصل أنه الصلاة أمرها عظيم، والله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة عليها وإقامتها في أوقاتها، امر بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام وجاءت في هذا الباب من نصوص الترغيب والترهيب الشيء الكثير، فعلى المرء أن يتقي الله وأن يحاسب نفسه في هذه الدنيا قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة. فإن العبد له مقامين في له مقامين بين يدي الله مقام في الحياة الدنيا ومقام في الحياة الآخرة وإذا صلح المقام الأول صلح الثاني وإذا ضيع المقام الأول خسر في المقام الثاني المقام الأول هو هذه الصلاة في هذه الحياة الدنيا فإذا أحسن في هذا القيام بين يدي الله هان عليه القيام يوم قيامه يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن لما ذكر أن القيام بين يدي الله يطول مدته خمسين ألف سنة جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال يهون الحديث المستدرك قال ما معناه يهون للمسلم كما بين صلاة الظهر والعصر لماذا قال كما بين صلاة الظهر والعصر لأن من أهل الصلاة وذكرت الصلاة التي هو كان مواضب عليها فيهون عليه مثل تكون خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة تكون على المؤمن تهون كما بين ما بين صلاة الظهر والعصر وصلاة الظهر والعصر خصت بالذكر لأن الشمس قائمة مثل ما هي قائمة يوم القيامة في كا... قائمة يوم القيامة فوق قروس الخلاق ف... فيكون الوقوف هذا الذي في الشمس للمسلم كما هو الشان بين صلاة الظهر والعصر لكن ذكر الصلاة لأن من أهلها إذا كان مضيع للصلاة هذه خسارة عظيمة جدا. فمن حافظ على الموقف الأول هان عليه الموقف هون عليه الموقف الذي بين يدي الله يوم القيامة وهو موقف مقداره خمسين ألف سنة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا اجمعين لكل خير وأن يجعلنا وذرياتنا من المقيمين الصلاة وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجل علانية وسر أولو آخرة وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وأن يغفر لنا ولوالدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أن خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى